إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدول لي وعدول له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدل لكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تطرعينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجِئَنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا موسى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 خاف أي يفرط علينا أو أي يطغى؟ قال لا تخافا قال لا تخاف، إني معكما أسمع وأرى.